بين القاط والداني من أقصى المغرب للصيني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم عليكم مرحبا بكم إلى لقاء يتجدد مع فضيلة الشيخ الدكتور وجدي عبد الحميد محمد غنين الداعية الإسلامي المعروف مرحبا بك بالتأكيد اهلا بسلام ايضا دكتور وجدي في هذا اللقاء الله الحمد لله تم الافراج عنك براءة أنا <تصفيق> <لم تبقى تصفيق> ماذا حدث بعد رحلة الافراج بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض اللهم عنا معهم أجمعين اللهم آمين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وألها وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين ثم أما بعد خط إفراج الحمد لله فكان معايا بقى يعني التذكرة اللي كنت حطلع بيها اتأجلت ثلاثة يام اللي هما اللي كنت أنا فيهم في السجن نعم فلما قالوا لي إفراج خلاص اطلع بقى فقلت أطلع على اليمن على أساس أنه أنا أحضر الفرح أنه كنت حريص جدا جدا حيما أنا أحضر دكتور الفرح دكتور ما هي مبررات الإفراج والله ما أعرفش هو الله انا هقول لك صراحة يا هو الله ودي من الأمور اللي أنا بقول لحضرك عليها. اليقين بالله أنا على يقين أن ربنا مش هضيعني والله ما يضيعني أبداً. أبدا بس إزاي وإيه اللي حصل والقاضي أقول لك إيه أقول لك دي كده مني وإن أنا وقفت لا والله هو بس بركة الدعاء والله يا أخي أنا الصلاة والتسبيح والذكر في الثلاثة أيام دول ما عرفش أعملهم تاني والله سبحان الله أصلا أنت قاعد شوف لما بتقول لا حول ولا قوة إلا بالله استشعرها كده هتروح فين مش أنا حتى انا دايما حياتي لما بيقولوا افراج الواحد بيفرح أنا, انا فرحت بس في نفس الوقت مش هنا خالص ليه طب يا فرحتي بالافراج <تصفيق> هروح فين افراج مع الترحيل ام مع البقاء ما قالش دي نعم أنا أنا بس الاول كنت عايز اخلص يعني أخلص بس واطلع من ما يعني الله ما يخرجنا من يد القريه الظالمه اهله وبعدين انا مش عارف الواد ده كمان نويلي على ايه تاني يعني انا بعد كده تبين انا مح... على فكره انا من حوالي اسبوعين كده اتصل بيا واحد من السعودية وقال لي احنا شركه سياحه واحنا بنحبك في الله وانت اخونا وكلام زي كده انت تعرف واحد اسمه فلان الفلاني قال لي على اسمه قلت اوعى قال لي ايه قلت ايه ده قال لي اه عايز جدا وكنت عنده في البيت وقعدت 25 يوم طلع شفت بقى هيبتدي يستغل الموقف دوت كده علشان يبتدي يعني يستخدم اسمي والكلام ده فحذرتهم يعني فالمهم انه بس اطلع وخلاص لكن صعبان علي طبعا اعرف فيه دي المستعملة دي وشأتي اللي جبتها والحاجة العفش اللي جبته فيها والحاجات دي كلها لكن قلت اطلع فطلعت الحمد لله على طول على, على اليمن حتى الاخوة استقبلوني في المطار طيب دكتور نصحة الرواية التي تقول انهم طلبوا ترحيلك إلى بلدك أنا معرفش الحية دي أنا كنت حمشي حمشي لأنني تذكرتي مقطوعة يعني أنا تذكرتي ترح... مقطوعة وكنت طالع وأنا رجل يعني مقامس مش يعني أنتو ختمين لطلوع ودخول طلوع ودخول وكنت طالع في الوقت ومعايا تذكرتي وطالع على اليمن يعني كل أموري متزبطة يعني إنما بقى حتة التأشيرة المزورة دي مش بتاعتي بقى أنا هعمل إيه يعني فالمهم جيت على اليمن هتفكر ان بعرق السجن ولبس السجن ورحت السجن انا مش طائل نفسي خدوني على الفندو على طول على البنيو <تصفيق> هتدومي في البنيو وخدت بقى الدش وانزل تجري على طول على الفرح الاسلامي ده لكن طب هعمل ايه بعد كده ما دي حياتي بقى ان انا هقعد في اليمن اه هقعد كام هم مثلا اسبوع عشر تيام طيب بعد كده فقلت اطلع على لبنان وبلغت لإخوة في لبنان إن إحنا عايزين نطلع فيزا قالوا طب تعالى وإحنا نطلع لك فيزا إن شاء الله في مبلغ معاني لازم تحطه في البنك نتصرف نعمله كيف زي أكد دعوة دكتور من اليمن دعوة أنا كنت أعارف بالدعوة دي من قبل ما أطلع وأنا في جنوب أفريقيا تصلوا بي من أهم حاجة عندي أول ما بروح أي مكان أقيم قبل ما أدور على السرير والله قبل ما أدور على قط النوم والسرير أدور على الإنترنت والتليف دخل خط تليفون وانترنت عشان افضل باتصال مع الناس فاول ما بوصل المكان اروح على طول متصل بالاخ المسؤول عن الموقع بتاعي حط رقم تليفوني على الموقع الاخ وجد الان في لبنان في انجلترا في السويد في السودان في اليمن حط رقم تليفوني وعلى طول عشان الناس تمتلك تتصل بيا واتصل بيا ويبقى فيه اتصال بنا وفي نفس الوقت الاخوة والاخوات اللي بيبعاتهم مشاكل عشان يحلها لهم يبقوا على اتصال بيا فدايما دايما تلاقي في الموقع بتاعي ارقامي كلها انا ما عنديش اسرار يعني ما عنديش رقم خاص اقول لك لا ده بتاعي لا لان انا بعتبر الداعي الى الله زي الدكتور الدكتور لازم يدي رقم تليفونه للمريض افرض انا اتزنقت بالليل اتزنقت في اي موقف يا دكتور اعمل ايه اخد ايه علاج انا حاسس بكذا انا تعبان انا كذا لازم الدكتور يجاوبه انا بصراحه من الاشياء التي لفتت انتباهي في الدكتور وجدي غنيم انه يرد على اي تليفون ياتيه طبعا بينما نجد عشرات الدعاه يعني من الصبح للليل لا يرد على تليفونك وأنت تتطور لا لا لا إطلاقا ده أنا لازم يعني أنا حتى دلوقتي الحمد لله أنا كنت حمل في تليفون بلدلوقتي حمل في اتنين يعني أنا دلوقتي الحمد لله أخ الله يبرك له وربي بعت لي شريحة اللي هي التليفون الدولي دي في أي بلد من البلاد التليفون ده يبقى شغال وكل التليفونات اللي جاية أنا ما أدفعش فيها حاجة الحمد لله فروح تنشر التليفون ده كمان وموجود على الموقع بتاعه حتى 0044 فلما الـ لما الـ لو تذكر المشاهدين بموقعك يا دكتور اللي ما اه انا ليا موقع باسمي اسمه بالعربي لو كتبته بالعربي لجوجل هتخش على طول ولو كتبته بالانجليزي وجدي w a g d g -e على الموقع هتلاقي ارقامي موجوده وانا بقول ارقامي من دلوقتي انا ليا ارقام هنا في اليمن اهي 0-0 في اليمن هنا 9-6-7-7-1-1-0-9-1-9-8 0 0 ولا 0 0-0-0 تكتبها 0 مرة تكتبها 0 ده المحمود والبيت والفاكس هيبقى هنا في اليمن برضه 0-0-9-6-7 بعدين 1 4 الرقم الدولي بقى اللي ممكن في اي بلد تجيبني 0044 787 221 4425 ده في اي بلد فتظهر هذي الارقام ياريت واي حد يعرف الارقام دي اي حد يعرف الارقام دي يديها لغيره يكتبها في المسجد يجي فعلان في, في المسجد كده يقوله ارقام الاخ وجده لان اي اخ عايز فتوى اي اخ عايز مشكلة نحلها لو فيش اي عندي مشاكل اطلاق يبعتلي على الايميل الايميل بتاعي جي وجدي جي وبعدين دابل يو اي تاني دي واي ات جيميل دات مشاكل كتير طبعا من اخوة واخوات واسئلة وحاجات زي كده برد عليها انا مفيش حد بيطلع على الايميلات انا بقول لي الاخوة والاخوات لان ساعات اخي بعت يقول لي انا محبش حد يقرأ اللي. لا مفيش حد بيقرأ حبيبي انا عشان كد يعني انا بتاخر شويه في الرد ليه انا بنفسي ما عنديش سكرتير ما عنديش حد بيساعدني الا الله سبحانه وتعالى طبعا بالتاكيد ستظهر هذه الارقام على الشاشه لمشاهدي الكرام المراقبين في تزيل هذه الارقام غادرت جنوب افريقيا الى اليمن. اه الى اليمن واليمن حضرت الفرح وخلصت بقى خلص الفرح وخلصت الدعوه اقعد اعمل ايه اقعد على حساب كنت قاعد الله يكرمه برده اخ فاضل جدا هنا في اليمن الله يبارك في عمره ويسعد ايامه ويجزيه عني خير الجزاء اللهم امين فطلعت على لبنان في لبنان الحمد لله الحمد لله أخ برضو الله يبرك له عنده فيلا أديمة أربعة دوار وفوق ربعمائة متر وفوق سطح الأرض يعني جاءت كدعوة إلى لبنان آه دعوة وفي نفس الوقت تعالى علشان إيه تطلع الفيزة نعم نطلع لك إقامة ما ما عنديش إقامة برضو لغاية دلوقتي ما فيش أي بلد يعني دلوقتي الحمد لله بيت في اليمن يعني. فلما روحت بقى على لبنان شوف ربك شوف ربك والله فوق سطح الارض ب متر وفيلا اربع ادوار وما الله يعني موقع كل وبلاش قاعد الراجل بيقول لي بقى سنين ما حدش بيروح ولا حد ساكن فيها يعني مهبوره كده يعني نودبها وتيجي قلت له يا ريت فروحت لبنان الحمد لله برده عملت دعوه وسكنت بقى في الايه في الفيلا دي في لبنان وبنحاول بقى نطلع الفيزا بتاعه لبنان فالإخوة اتصلوا في اليمن هنا وقالوا عايزينك وتعالى بقى علشان تطلع الإقامة في إمكانية الإقامة يعني فسبت لبنان وجيت على اليمن الحمد لله رب العالمين طلعت إقامة معايا إقامة في اليمن لمدة سنة و يعني الإخوة الحمد لله رب الله يكريم وبرك فيهم وهذا الأخ الفاضل مش هقول اسمه عشان برضو يبقى عمل وخالص لله سبحانه وتعالى لكن بطلب من جميع المشاهدين ومشاهدات انه يدعوله ان ربنا يبارك في صحته وفي رزقه وفي اولاده ويجزيه عني وعن الاسلام خير الجزاء حقيقة تكفل بي تماما تماما يعني. ما خلني محتاج لشيء خالص وبدأت بقى المشوار بقى من اول بقى. انا اسس الشقة وانزل اجيب الطباء والمعالق والشوك والفرش والفوط وفرش الحمام والصابون وبدأت بقى من جديد خالص حتى في آه. بعض المواقع على يقول عدد داعية نصرية الشهيرة الدكتور وجدي غنيم مجددا الى نقطة الصفر بحثا عن بلد جديد <تصفيق> لا خلاص كده الحمد لله انا مقيم الحمد لله من فضل الله سبحانه وتعالى وده الانترنت برضو دخل والتليفون خلاص بقيت مقيم الحمد لله وتيجي زوجتي بقى تيجي من بحرين تقعد معايا شوية اسبوع عشر ايام وترجع تقعد مع الاولاد وبعد مثلا مثلا أروح اليمن أروح للبنان أقول لها إيه تعاليلي على لبنان فنتقابل هناك وبعدين ترجع أروح على السودان تقابلني, في السودان تقابلني في السودان وترجع فيعني ربنا يكرمها ويبارك في عمرها ويجزيها عني خيرا وأرجع أقول حسبي الله ونعم الوكيل في اللي كانوا السبب اللي ربنا سبحانه وتعالى جعلهم مفاتيح شر بدل ما يكونوا مفاتيح خير بدل ما يسعدوا داعي إلى الله بدل ما يعضدوه بدل ما يساعدوه رايحين يشردوه ويبعدوه عن أسرته وعن أولاده طيب دكتور أحد الذين تابعوا هذه القصة المؤلمة في جنوب أفريقيا علق في بعض المواقع على الإنترنت التعليق التالي ونريد أن ترد على هذا التعليق قال يجب أن يغير متبع التفكير السلفي التشددي الرجعي أمثال الشيخ وجدي غنين من مبادئهم القائمة على انتقاد الحكومات والأفراد وستظل مشكلة الشيخ وجه غنيم دائما وأبدا مهاجمته لسلطات البلاد التي تأويه إخواننا اللي بيكتبوا التعليقات أنا هفكركم بس بقول الله عز وجل لأن برضو في ناس قالت كلام أسوأ من كده واحد بيقول أهم طردوا وجه غنيم من جنوب أفريقيا لأفكاره المتشددة عشان تعرفوا أنه هو وانا بقول لك لا افكار ولا... أنا لك لك أو... اخ فاضل قال لي روح جنوب افريقيا فقابلت الولاي وحصل وحصل اللي انا حكيت ايه الافكار المتشددة ايه لدخل الافكار في الموضوع اللي حصل ده انا بس عايز اذكر اخواني اللي بيكتبوا التعليقات دي واقول لهم ابتقوا الله خافوا الله لان الله يقول في سورة الاسراء ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولات مش... اصلا انت سأل تمسك قلم وتقعد تكتب هجز وهبل زي بي... بي... التشدد والراجعية والملوخية ايه ولا... الكلام اللي لا والحكام ومش الحكام يعني انا بصي اخي انا ال... ال... الاخ ده وغيره من الاخوة اللي بيكتبه بقى بالظبط بالظبط بيفكروني بالمثل بتاع جوحة وابنه جوحة وابنه والحمار اسمع القصة دي جوحة ماشي مع ابنه معهم الحمار فالولد بيقول لابوه اركب يا بابا على الحمار انت بابا لازم اكرمك وانت الكبير وانت ابويا وكده فركب جوحه على الحمار مشوا على الناس قالوا ايه شوفوا الراجل ما عندوش رحمه راكب على الحمار وسيد ابنه ماشي جنبه قال اه صح طيب روح لازم على الحمار اركب يا حبيبي انت على الحمار ركب الولد على الحمار مشوا على الناس قالوا ايه شوف قله الادب عيال متربتش الولا راكب وسايب ابوه ماشي آه. طب انزل يا حبيبي طبعا عشان ما نزغرش actually لكيب احنا الاتنين على الحمار فركب جوحة وركب ابنه مشوا على الناس قالوا ايه ما عندهمش رحمة اللتنين يركبوا على الحمار ده كلام يا رجل طب ننزل انا وينت من على الحمار نزل من على الحمار فمش الحمر لوحده هما ماشين جنبه مشوا على الناس قالوا ايه شوفوا الناس المجانين سايبين الحمر يمشي ومفيش حد يركب عليه طبقى اي حد يركب عليه <تصفيق> لماذا طب الحل ايه؟ قالوا خلاص اخر حاجة نشيل الحمر فشالوا الحمر ومشالوا شوف مجرئين حد يشيل يعني اقصد ايه؟ واحد يتكلم غلط في الدين وإحنا نقول لعله يراجع نفسه طيب استنى شوية فين الدعاء؟ الدعاء سيبين ناس تخرب في الدين هم لو نتقول كلمة الحق يا اخي لو فيكوا راجل يتكلم ويفضح للناس اللي بتخرب في الدين حاضر نتكلم ونقول يا أخواننا خلوا بالكم فيه ناس بتعمل يا أخي يا أخي بره تفضح أخوك المسلم يا أخي تسطر عليه يا أخي وبعدين تزكت وانت كمان ما سكلي ده طب مول ما تكلمش لحاجات تانية أخوان يعني لو اتكلمنا مش عاجل لو سكتنا يبقى سكت عن الحق الشيطان والأخرص إيه الموضوع عشان كده بقول يا ناس اتقوا الله في اللي بتقولوا علي وخليني اقولك بصراحة انا, أنا معلش انا كده اسأل الله لو كنت غلطاني رب يصلح لي غلطي في ناس تقولك اللهم ان تصدقت بعرضي على الناس لا مش انا لا مش انا اللهم اني اشهدك لا اتصدق بعرضي على حد ومش مسامح حد يجيب سرتي في غيابي ومش مسامح حد يجتمني ولا يتقول علي انا بقوله اه قول لي ليه؟, ليه عشان سببين السبب الاولاني ان انا ناشر تليفوناتي على الملأ وعلى القرى الارضية يبقى اللي عايز يوجهني ولا اللي عايز يشتمني ولا اللي عايز يقول لي علي حاجة يرفع السماعة ويقول هافودني ويسمحاني تتكلمش عني, عني في غيابي اتنين ان انا بتقبل النصيحة بدل ما تشتمني وتتكلم عني في غيابي تعال واجهني انت بتقول من ورايا ليه لما واحد ييجي يواجهني وانا اصده او اشتمه يبقى يقول اضرب امثلة اخت بعتت لي مره ايميل منتهى قله الادب وسب وشتمه فيا بطريقه لا تتخيلها وانت مين وفاكر نفسك مين انت, لدو... انت, ل... انت عندك علم ولا انت كذا وازاي تجيب سيره فلان اللي اشرف منك وكل قرات الايميل وحسيت انها مضلله رحت ردت عليها مني صوتي ام كتاب لا كتابي انا برد بالصوت نعم برد بالصوت ما بالصوت فرديت عليها وقلت لها عموما أنت ما في بيتك على, على الأدب الأول فأنت مش مؤدبة رقب واحد اتنين ما عن الإسلام علشان تقولي علي كذا وكذا, وكذا انا واحد اتنين ثلاثة اربعة ورديت عليها بانتهى الأدب والزوء فراحت بعت على طول إيميل انا أس وحقك علي وأرجوك سمحني قلت لها خلاص والله نسمحك بس تواجهيني زي ما واجهتيني كده أنا حب المواجهة كده لكن تتكلم عني في غيابي لا تتكلمش عني في غي تقول كلام عني لا ل... تواجهني قول الكلام في وشي قول لي يا اخ وجدي انت مش عارف بتتكلم عن ايه ولا ايه اقول لك اقول لك بتكلم ليه أنا. الناس ما عندهاش جراه ولا عندها دين انها تنتقد الاوضاع طيب ربنا عطيننا الجراه الحمد لله وعاطين الصحة وعاطين التحمل وعاطين وعاطين لما اجي اتكلم مش عاجبك تقول لي بتتكلم عن الحكام ومش بتتكلم اتكلم انت اسمح لي يا بالنقطة الحكام هذه تحتاج وقفة لكن نأخذ فاصل قصير شهده الكرام فاصل ثم نواصل مرحبا بكم من جديد في هذا اللقاء الدعوي مع فضيلة الشيخ الدكتور وجه عبد الحميد محمد غنيم الدكتور كنا نتحدث قبل الفاصل عن حكاية الحكومات نسمعتها كذا كيف تصيرت الحكومات يعني الحقيقة البعض يسأل يقول لماذا الدكتور وجدي غنيم بالذات كل هذه المصائب وكل هذه المحن هو ما يكاد يصد بلاد حتى يحبسها ولو حبس على الماشي يعني, يعني ما هؤلاء يعني يجولون وينتقلون في أجواء الأرض ويستقبلون في صلاة كبار الزوار فلماذا الدكتور وجدي غنيم هل حقا أن منهجية الدكتور وجدي غنيم او دعوة الدكتور واجد قنيم قائمة على انتقاد الحكومات الانتقاد اللاذع او على مبدأ مهاجمة السلطات التي تأويه شوفي اخر حبيب مهاجمة لازع سلطات الكلام ده انا لا اعرفه ولا يدخل في القواميس بتاعتي انا ما عنديش خط احمر والداعي الى الله لازم يكون ما عندوش خط احمر ازاي حولك ما هي سيسد الدعوة تحتم عليك ان تكون اخي الحبيب الله راجع النبي صلى الله عليه وسلم في مواقف القرآن في حد اعز من سيدنا النبي هتلي حكي من الحكام دول اعز من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الله بيقول لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عبس وتولى ان جاءه الاعمى زعل النبي ده لما كان بابل سيدنا عبدالله بن ام مكتوم يقول له اهلا اهلا بمن عاتبني فيه ربي الله بيقول لسيدنا نبع السلام عفى الله عنك سورة لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين سورة التحريم يا أيها النبي لما تحرم ما أحلى الله لك تبتغي مرضات أزواجك بص اللفظ تبتغي مرضات أزواجك شوف اللفظ فما عندناش خط أحمر احنا دعاء بنشوف الحق نقول ده حق باطل نقول عليه باطل الناس بقى تقول لك ايه لأ بلاش ده داهن شوية ما تبقاش واضح اوي ليه ما تبقاش واضح اوي كده ليه ليه طب لو انا مش واضح مين اللي حيبقى واضح يعني اخي الحبيب الناس وصلت لمرحلة النبت خاف تسمع هم اللي بيقول ده ايه لكن دكتور الجماعة التي تنتمي اليها تقوم على اسلوب الدعوة بالحكمة والأسنا يعني ايه الحكمة يعني الحكمة هي قول الحق وقول الكلام في موقفه هو انت شايفني طول حياتي انا شرايتي موجودة في السوق انا مليش كتابات ومليش كتب لكن شرايتي موجودة وكلامي موجود تعال حاسبني على كلامي هل كل كلامي عن الحكام وعن السياسة ده عن... انا ليه سلسلة السلوكيات مسك فيها سلوك المسلم ملتزم الطبيب والمدرس ما خليتش من فضل الله من فضل الله لكن انا ما بلاقي حاجة بتكلم غيرك بقى يقولك ايه لا مفيش دع يعني خلينا نتكلم بوضوع شوية اخوانا م مش معبر رفح معبر رفح سيادة مصرية 100% ها؟ وأنا مصري حسب كلام الناس بقى المفروض أعمل ايه تطنش لا تجيبش سيرة بلدك اسطر على لا بقول احنا اللي محاصريين اخواننا في غزة وحتى بادع في الدعاء بقول الله محاصر من حاصر اخواننا في غزة اذا كان الناس جاية من قبرص ومش مسلمين وكسروا الحصار تطلع يطلعوا الاخوه في بلادنا عشان يكسروا الحصار اللي حاصروهم ويسجنوهم اديني بتكلم اهو يجي مره مره انا ما كنت بتكلم في احدى البلاد وبتكلم عن الاوضاع بتاعتنا يعني والكلام اللي انا بقوله ده كده وواحد كاتب لي يقول لي انت راجل مصري المفروض ما تتكلمش عن مصر بره بالطريقه ديت استر علي استر ايه واعمل ايه احنا هندهن هننافق ما ينفعش انا ماليش دعوه لا بمصر ولا ليا دعوه بلد انا ليا دعوه بالحق الكلام ده يتقال ولا طب لما بوش ويرقص بالسيف السيف بتاعنا يا راجر السيف رمز القوة يرقص به واجه اتكلم وقولك ايه انت بتجيب سلة المال حوليه طب اسكت اشوف ساكتهم شوف جبنة تتكلموش ليه ما بتقولش الحق ليه ما بتجهرش بكلمة الحق صحيح القرآن بيقول كده والعصر ان الانسان لا في خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصلوا بايه بالحق يبا لازم نقول كلمة حق يا ناس طيب يعني اخر حبيب مرة انا بخطب جمعة ن واحد بيقول لي انا كنت جايب واحد معايا عشان يسمعك في نص الخطبه مع اني ما كنتش سخن قوي يعني وانا في بلدنا بيقول لي في نص الخطبه بيقول لي احنا حاطين الجزمه فين ها يلا يا عم خد الجزمه واجري يا عم خلص ده, ده النهارده هيبقى فيه مصيبه مش قادر يسمع عايز يجري مش قادر يسمع انا بقول طب ده اللي بقول يا ابني ده انا اللي بقول واسال الله ان ربنا يثبتني واسال الله ان ربنا يقدرني ان انا اقول كلمه حق يبقى المفروض انك انه لك هو اللي جايبه نفسه هو عامل نفسه مش عارف ايه هو ليه كده ليه عشان كده بكرر تاني انا مش مسامح مش مسامح حد يتكلم عني ولا يتكلم في عرضي ولا يتكلم في غيابي والله ما مسمحه ليه في اخرى فيه اخرى وانا عايز حسناه لكن دكتور يعني دائما الكثير يتحدث انك داعي متطرف طب يقول لي ازاي متطرف يعني يعني انا عايز اعرف ايه المقياس اللي بيقيسه بيه مانا زي لحضرتك اهو شفنا غلط بنتكلم يبقى انت متطرف طب اسكت يبقى انت كاتم حق والساكت عن الحق شيطان اخرس طب قول نعمل ايه هنرجع تاني لقصه جحا وابنه اه. لا الحمد لله اسال الله الصدق اسال الله الصدق النبي صلى الله عليه وسلم يقول افضل الجهاد كلمه حق عند سلطان جائر كلمة حق عندها سلطان, سلطان يعني حاكم جائر يعني ظالم افضل الجهاد انك تقول كلمة حق عندها سلطان جائر مش عايز اقول والله يعلم صدقي انا كنت ممكن بقى مليونير انا كنت ممكن ازام بيقولوا بقى النجوم والمشاهير وكنت تعيش عيشة بس حرام على حساب ديني على حساب ديني لا والله ما هتحصل اشهد الله أنا انام على الارض انام في الشارع اشهد الله اكل طراب بس اقول كلمة حق وخش الجنة لكن ايه قيمة الدنيا ان انا انافق والعياذ بالله والكثير من الناس يردد ما علاقة الدعاء بالسياسة لا لا لا, دينه. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ده مش فهم دينه خالص خالص ده الله تبارك وتعالى بيوضع في القرآن إن, القرآن ان عظم الدن الاسلام ان نظام شامل للحياة كلها بمعنى طب السنة انا هردلك رد بسيط على اللي بيقولي الكلام انا هقول وانت تقول لي ده دين ولا سياسة الله يقول في سورة البقرة ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم دين ولا سياسة؟ سياسة سياسة لا حقولك ده دين دي ايه في صورة البقرة حتقول لي دين حقولك ايه سياسة انني بتتكلم عن يهود النصارى طيب يا ايوه الذين امانوا صورة المائدة انما الخمر والميسر والانصاب والازلام من من عمل الشيطان فاشتنبوه دين ولا سياسة؟ سياسة طيب وانحكم بينهم بما انزل الله صورة المائدة للاربعينات ها ايه دي بقى دين ولا سياسه لا يا اخي بص نتكلم في كده يعني انت عايز تفهمني يعني عايز تقول ان الدين الاسلامي دين بتاع صلاه وصوم وزكاه وحج وخلاص والحكام يحكموا بقى زي ما الدين على افان واحنا نقول والصابرين ما ما بقى خليه بقى يحكم يدخل اليهود يودي النصارى يعمل خمره يعمل ربا يعمل زنا الدين ما يخشش في الكلام ده ده اسمه تين مش دين اللي بيتكلم عن التين نقول له لكن الدين نحن نكلم في الدين دلوقتي الدين قال الله عز وجل آخر سورة الأنعاب قل إن صلاتي ونسكي محيايا وممات محيايا وممات لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمر وأنا أول المسلمين الله يقول يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض سورة صام اعمل ايه فاحكم بين الناس بالحق ولا لا يا رب من يندم الوش ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب صورة المائدة وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهوائكم عما جاءك من الحق وأنحكم بينهم بما أنزل الله واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك طيب دكتور وهكذا آيات كثير بس اسمح لي ما موقف جماعة الإخوان الجماعة التي تنتمي إليها مما حدث لك انا انتمي لجماعة الاخوان وانا تربيت اخوان وافخر بهذا ولو اني بقولها بمنتظ صراحة ان بعض الاخوان زعلانين مني لكن هم اخذ ربنا على كده الاخوان ربونا على كلمة الحق فاحنا بنقول كلمة حق بس انا ساعات انا لا انكر انا اقولك الحقيقة واعترف انا فيها حدة شوية ما منكرهاش لكن اشهد الله انها في الحق انا فيها حدة بس في الحق والله والله في الحق مش شخصي يعني مش عشان أنا يعني لا. فبعض الإخوان فيه يعني مثلاً يعني صعبانين يعني موقفي موقف صعبان عليهم يعني فأقول لك يا أخواجد أنت متشرد وأنت يعني طب خف شوية طب ما عليش أقولهم ما مش خلاص أعني نتربين على كلمة نتربين على كلمة حق نتربين على أن نحن نتحمل في سبيل الله والحمد لله دخلنا السجن ونمنع الأرض نعم على الأرض سنة كاملة كنت بأكل. أنا كنت بقى لم الجرجين والأدامي باب الزنزانة وأكله مرة بدل... انا كنت اخدامي الزنزانة ب... ب... بوزع الرز لقيت صرصار في وسط الرز بس ما اقولش لحد ك... وكذا وكذا و... يعني... يعني ربنا كرمنا والحمد لله نقدر نتحمل من فضل الله هل لك تواصل مع فضيلة المرشد؟ طبعا طبعا استاذي وشيخنا وكما حبوس معايا كمان اصبوا ست... في حبسة 94 طبعا ولما قابلتوا في الحج طبعا الحمد لله قبل ايده و... لكن برضه لما مثلا بيطلع تصريح ولا حاجه ما بيبقاش انا يعني معلش انا بقول لك على طول ابعت اقول له بطريقه مدهبه وبالادب وبالذوق وبالاخلاق وهو بيتقبل احنا دعوه الاخوان عندنا ما فيش الكهنوت ما فيش عندنا اللمساس لا لا لا لا ازاي اي حد بيتكلم وبيقول بس انا ببقى عارف انهم مش قاصدين يعني مثلا بعض الاخوه ساعات وهو بيتكلم يقول لك وقد تمت الانتخابات مثلا بتاعه مجلس تمت الانتخابات للاخوان يعني المسؤولين والمكتب الاداري والكلام ده في ديمقراطيه عندنا الشوره ليه نقول ديمقراطيه واحنا ما تزال منتمي الى جماعه الاخوان والله واحنا حد بيشيل جلده ومولانا لا بالعكس انا الحمد لله الحمد لله على فكر الاخوان الاخوان اصل خلي بالك الاخوان مش اشخاص الاخوان فكر ودي الجماعه الوحيده اللي طلع, طلع منهجها كله مطلع كرشاه بره اركان وبيعتنا عشر فاحفظوها الاصول العشرين لفهم القرآن والسنة مش الاصول العشرين للإسلام الإسلام منلوش frick الأصلين بس القرآن والسنة لكن يفهم القرآن والسنة في إطار الاصول العشرين وحافظوا لبنود بلعاتنا عشر وحزين الكلام ده كله ولذلك سبحان الله كل ضربات الأخوان ضربات أمنية. ما مهياش ضربات فكرية الأخوان لو ملحنفين فكريا طلع لي أي بند فيهم كده ويبعت على الأظهر ويبعينه بحوث لك هذه جماعة منحرفة فكري والحمد لله لم تحدث من فضل الله كل الضربات ضربات أمني فالدكتور ما حقيقة الدعوة القضائية التي رفعتها ضد صحيفة بحرينية بارزة في البحرين أنا لما رحت البحرين نعم انطلقت أقولك الصراحة يعني بلد آمن بلد طيب الناس عندها فطرة فيها حريات طيب ليه ما انطلقش ليه يعني زي بالضبط واحد جعان وقدامه أبنه فيه بوفي مفتوح أدي قسم اللحوم قسم الفراخ قسم الجنبري قسم السمك السلطة يلا شبالواحد لما بيكون داخل على الابن بوفي مفتوح بتاخد من كل حاج انا عملت كده من فضل الله من فضل الله اعتبرت البحرين دي بلدي الاولى مش التانية وانطلق والله يا اخي حتى المدارس الابتدائية والله رحتها مدارس ابتدائية بيتكلم الاولاد في ابتدائية او مرة في عمري حتى كنت اقول حوله مي طيب اشعر لا اقوله تقوم الصفحة تبوس ايد بابا وتبوس ايد ماما بعدين تخش الحمامة مش عارف بالاسلام يعني مدارس امتدائية اعدادية سنوية كلية معاهد جمعة تلفزيون اذاعة مجلات جرايد المجالس بتاعتهم اللي كانوا اللي بيعملوها ما خلتش يعني ما فيش حاجة فيك يا بحرين ما عملتهاش من فضل الله عز وجل عشان أرفع, ارفع من قدر هذا البلد اللي اواني واللي باكل من خيره واللي كنت قاعد فيه انا وزوجتي وأولادي على كفالة الأخت الفضيلة الله يبارك فأمرها يا رب وسعد أيامها واجزيها عن الإسلام وعني وعن أولادي وعن زوجتي خير الجزاء فانطلقت انطلقت يعني أقولك الصراحة ما خلتش مكان ما خلتش حاجة عطاء بلا حدود ورفعت الحمد لله سمعة البحرين من فضل الله حتى كنا عاملين برنامج اسمه في رياض الجنة والله يا أخي الكرة الأرضية كلها كيف تتصل بي على, أي قناة؟ على قناة البحرين الحمد لله رب العالمين من فضل الله بس فالعلمانيين بقى والناس هناك بقى والعياذ بالله ربنا يجزيهم بنيتهم وفيه اخرة حنقف فيها قدام الله يوم تبلغ الصرائب وانا بقولك ما حدش عارف النفوس فيها ايه يعني ما عاربش بقى الله اعلم ان نف... في نيتهم ايه ولا ضعوني فبدأوا يشتموا فيها بس يشتموا في حاجة تغيرها يعني في وسط المقالة لك المدعو واجدي غنيم اللي عمل يقول لنا كله بقيت كل وما تخلوش بقيت الشمال طب وده فيها ا هو يعني هودين كله نخش الحمام برجلي الشمال واطلع برجلي اليمين طب ومالك زعلان من ايه انا بقول لك خش برجلك الشمال واطلع برجلك اليمين لمز كده في مقالة كده ايه الجدع ده ما مفيش مفيش علماء في البحرين رايحين جايبين لنا وجد غنيم بص اللمز من تحت ما البحرين فيها العلماء وفيها المشايخ طب وانا وانا في علماء البحرين ولا شتمت في مشايخ البحرين ده كلهم حبايبي حبايبي سواء سلف وسلف قبل الاخوان مع اننا تربيه إخوان. وهم يعني يعلم الله ما أنسى موقف ليهم والله ما أنسى إخواني وحبيبي من الدعوة السلفية حطوا اسمي أول اسم في كشف التجنيس حد يصدق في كشف التجنيس يطلبوا لي الجنسية الحمد لله فده فخر لي من فضل الله من حب ليهم فبدأوا بقى يشتموا فيه في عمود في حتة وأنا ساكت مرضيش عايزة رد طنش طنش طنش لغاية ما لقيت بقى صفحة كاملة صفحه كامله في نفس الصحيفه اه في نفس الصحيفه الصحيفه دي اه وحاطين بقى صورتي كمان. حطط... صورتي كمان والمتطرف الارهابي والفكر المنحرف وكلام قله ادب وكلام يعني كلام يدل على ان ناس ما عندهاش حاجه تقدمها واحد مفلس ما عندوش يقدم هيقدم ايه فيروح وماسك وواحد يقعد يشتم فيه ويعمل فيه عشان انت ترد عليه فيرد عليه كنت ترد عليه رد عليه ها؟ ويبقى كده هي اهو العملية ماشية والصحيفة ماشية ودينة ماشين انت لو عندك خير قدمه ليه تشتم فيه كداعي لله كراجل مسلم ليه تشتم فيه ليه وتقول ان انا ما وكلام بقى يعني كلام غريب جدا جدا متطرف ومنحرف ومشعب فكري ومش فكري ويتبع فكر الاخوان تبقى مالهم الاخوان ما الاخوة ما انت عندك اكتر من 80 واحد في مجلس الشعب في مصر ماذا كانت نتيجة الدعوة لا الحقيقة انا لما لقيت بقى ان الصفحة كاملة بالطريقة داية قلت لا لازم يقف عند حدهم بقى خاصة ان البحرين بلد امن وفيها قضاء ما هو انا لو, لو في غابة مش هكلم انما فيه قضاء وقضاء محترم يجيب الحقوق طبعا اسكت ليه رحت رايح على النيابة ورحت واخد المقالة واحد محامي الله يبرك له طلع لي 13 تهمة ضد المجلة دي الجريدة دي فروحت رايح على النيابة العامة وروحت مقدم بلا طبعا اتهزت البحرين كلها وهما بقى ايه والصحافة وحرية الصحافة وبعني ما اعرفش بقى تطلع منظمات كده حاجات غريبة اول مرة تسمع عنه يقولك ايه الاتحاد العالمي للكتاب وباسم 44000 مش عارف طب كنتوا فين انتوا لما تشتم النبي صلى الله عليه وسلم طب كنتوا فين انتوا لما تشتمت انا وتحطت صفحة كاملة هي دي حرية الصحافة طيب دكتور الر وصفت دعوة القضائية التي رفعتها ضده بأنها دعوة كيدية وأن دعية المصري وجدي غنين استهدف المجتمع البحريني بنشر أفكار متخلفة ورجعية تدعو للتفرقة شوف تبقى الكلام أولا نبص اللكنة وشوف الكلام المصري, إيه المصري يعني؟ ما أنا مسري مسلم أنت مسني مصري بحريني ده بدأنا نفرق في البلاد وبعدين لما أنت بتقول دعوة كيدية مين اللي هيفصل فيها القضاء انت زعلان ليه انا رحت القضاء لو اي واحد بيقولك انا رايح القضاء تزعل إلا اذا كنت انت ظالم وكنت انت اللي غلطان في قضاء طيب زعلانين من ايه انا ما عملتش حاجة غلط انا رحت للقضاء دكتور هالفصل فيها القضاء ما عرفش لسه لكن كان لغات ما مشيت كانوا بعثوا جابوهم وحققوا معاهم وطبعا بقى ازاي تحقق مع كتاب وحرية الصحافة مش في حرية أدب يكون الإنسان الصحفي ده مؤدب اصلا من الأدب أنك أنت ما تشتمشي إنسان من الأدب انك لما تواجه واحد حبيب أنا حكيت له قصة جنوب أفريقيا وأقسم بالله أنا صادق في اللي قلته تعرف رده قاله إيه شوف الحقد اللي في قلوبهم يقوله إيه ولما راح جنوب أفريقيا أفكاره المتطرفة هي اللي تراضيته من جنوب أفريقيا شوف الكزب يعني انا اللي عرفه كده ان الصحفي لابد ان يكون صادق صحفي كذاب يبقى خلصت خلصت واحد كذاب هتعمل له ايه هتمسكه منين الكذاب هتمسكه منين الله يقول انما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله هم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اياكم والكذب فان الكذب يهدي الى الفجور حديث صحيح والفجور يهدي الى النار وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابة انا اللي فرقت الشعب البحريني طب الشعب البحريني يعرف ان الجريدة دي اللي انا رفع عليها القضية ساخرت مرة من بعض رجال ال ال الاسلام رحوا كسروا البكسات بتاعتهم ورمهالهم قدام الصحيفة وحرقوا وعملوا حاجات رحوا راجعين يعتذر يبقى انا اللي فرقت المجتمع البحريني دكتور وجدي انتهى الوقت أشكرك على هذه التوضيح كما أشكر لكم بالتأكيد مشاهدين الكرام على حسن متابعتكم وإصلاعكم وألقاكم في الحلقة القادمة في نفس النوعد وأستودعكم الله إلى ذلك الحين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته